<تصفيق> مرت راحت صفنت عليا كادت تتطلق من زوجها بسبب حور العين يعني ايه يعني جوز في الجنه يعني لو ليه تسيب الراجل دي تكسب في الدنيا والاخره والله والله يعني مشكلة يا ستي طب وانا هبقى لي في الجنه قلت لها بس خشي بس خشي بس هتيجي بقى على على الحور العين واجمل منها 70 مره طيب لبقى انا بقى تزوجوا الودود المرأة كده المتفننة في الكلام الغزل الكلام الطيب الفعل الطيب السلوك الطيب اللي بيحب رزوجها فيها تزوجوا الودود الولود اللي ربطة غطفت منها الضرية فإني مكاثر بكم الأمم وهنا سؤال كيف أعرف ان الستة دي اللي هتجوزها ولود من السبك ها اشوف قريبها بقى اشوف امها خلفت كام اللهم كانت بتنظم الاسره كانت بتحدد الناس خلفت 15 طب واختها 6 وده مش عارف يبقى ما الله تزوجوا الودوده الولود ثاني مكاثر بكم الامم